بوك تو سامودستا تشيدمتي سبعة وسبعون سبعة وسبعون تسابتب سامي ابداء الاسباب ثلاثة ابداء الاسباب ثلاثة تورتز راتوم <تصفيق> ار لماذا أنت لا تأكل التورته لماذا انت لا تاكل التورته <تصفيق> يجب أن انقص وزني يجب ان انقص وزني امس ار لا اكلها لاني يجب أن انقص وزني لا أكلها لاني يجب أن انقص وزني راتوم <تصفيق> ارسوامت لماذا انت لا تشرب البيره لماذا انت لا تشرب البيره انت فيم غزاورو ما زال علي ان اسافر ما زال علي أن أسافر أر وصفم لز رك أند في مكزه لا أشرها لأني لا يزال علي أن أسافر لا أشربها لأني لا زال عّ أن أسافر رطم أصفم خص. لماذا أنت لا تشرب القهوه لماذا انت لا تشرب القهوه اس تيفيا هي بارده لا اشربها لانها بارده لا اشربها لانها راتوم ارسوام لماذا لا تشرب الشاي لماذا لا تشرب الشاي مي ما عندي سكر ما عندي سكر ار لا اشربه لأني ما عندي سكر لا اشربها لأني ما عندي سكر <تصفيق> لماذا أنت لا تشرب الشربة؟ لماذا انت لا تشرب الشوربه لم أطلبها لم اطلبها لا اشربها لاني لم أطلبها لا اشربها لاني لم اطلبها لماذا أنت لا تأكل اللحم لماذا أنت لا تأكل اللحم بجد ري فار أنا نبات أنا نبات م أ يخبت ر ذجد لا أكله لاي نباتي لا أكله لاي نبات لا